أول أ سؤال ئ ل اللقاء ة هذا س من أ ح د المستمعين يقول يشكل ق و ل ي علي قول ا ل س ا د ة ا ل أ ئ م ة الفقهاء هذا مكروه وقولهم يكره فعله وقولهم أ ك ر ه ذلك وغيرها من العبارات التي يعبر و ن بها أو يعبر ب ه العلماء ا وسؤالي يا فضيلة الشيخ عن معنى الكراهة هنا فضيلة عن معنى هل هي الكراهه التحريميه أ م يقصد بها الكراهه التنزيهيه وكيف نوفق بين هذا وبين ق و ل الرجل بين هذا وبين قول الله جل وعلا في آية الإسراء كل ذلك كان سيئه العالمين الإسراء كان مكروها الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك كل ذلك لله صلى وسلم على عبده ورسوله ربك رب عند عبده نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين أ م ا بعد ف إ ن الكراهه ترد في النصوص وفي كلام أ ه ل العلم ويراد بها كراهه التحريم التي ي أ ث م من فعل الفعل الذي وصف بها. فترادف الذي قولنا بها حرام وهذا كثير في إ ط ل ا ق المتقدمين وكثير وروده في النصوص ومنه ما جاء في ا ي ة ا ل إ س ر ا ء كل ذلك كان سيئه عند ربك م ك ر و ه بعد أ ن عدد جل وعلا كثير من المحرمات المقطوع بتحريمها بل المجمع عليها فالكراهة هنا يراد بها كراهة التحريم التي يأثم فعل ما وصف بها بل فعل يأثم وصف والفقهاء اصطلحوا على ا ل أ ح ك ا م الخمسه ة التي ي ا ل و ج و ب والاستحباب و ا ل إ ب ا ح ة والكراهه والتحريم فجعلوا الكراهه قسيما للتحريم وليست منه وليست قسما منه فيطلقونها على ما يثاب تاركه وليست امتثالاً ولا يعاقب、فاعله. فليس ا ع ه ف ل فيه ع ق و ب ة و إ ن م ا هو مجرد كراهه تنزيه وعلى هذا استقر الاصطلاح وعلينا أ ن نفرق بين ورود اللفظ بين في كتب المتقدمين فيحتمل الكراهتين التحريم والتنزيه وهو في التحريم أكثر وبينما أكثر في وهو يرد في كتب ا ل م ت أ خ ر ي ن عند استقرار الاصطلاح فلا تكاد تجدها إ ل ا ب إ ز ا ء ك ر ا ه ة التنزيه وعلى كل حال ا ل م س أ ل ة ا ص ط ل ا ح و ل اصطلاح ولا مشاحة ا ا في ل ولا م ش ا ح ة في الاصطلاح كما تاركه ما يأثم الواجب النصوص بإزاء أن يطلق في كما أنه يطلق ب إ ي ذ ا ء الشيء ا ل م ت أ ك د في حق ا ل إ ن س ا ن ولو لم ي أ ث م تاركه ومن ذلك عند جمهور أ ه ل العلم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الجمعة واجب حال ينبغي أن تلاحظ هذه الأمور وتغير الاصطلاح واختلاف الاصطلاح غسل على كل محتلم على كل وتغير متأكد في يعني ينبغي أن هذه من جيل إ ل ى آ خ ر فالاصطلاح عند المتقدمين يختلف عن الاصطلاح عند ا ل م ت أ خ ر ي ن وكلما قرب الاصطلاح من ن نصوص الكتاب والسنة كان أولى وأحرى بالاعتماد لكن كونه يريد مخالفاً أو فيه نوع عند الاستعمال الشرعي الكتاب بالاعتماد مخالفا مخالفة لما جاء في عند الأئمة ا أولى ل ت م م وأحرى يريد في فيه ي أو د ق فهو مجرد اصطلاح وبينوا اصطلاحهم ولا م ش ا ح ة حينئذ في الاصطلاح مع هذا البيان وعليه استقر عمل أهل اهل ل ل على كل حال مثل ع م ذ ا م ث م العلم ذكر ه لا مشاحة فيه مع أن هذه الجملة لا مشاحة في الاصطلاح لا على إطلاقها فإذا وجد اصطلاح مشاحة مشاحة فإذا مع من متأخر فيه في هذه أن تؤخذ وجد يخالف ما اتفق عليه علماء فن من الفنون فهنا مشاح لا يشاحح بد أن يشاحح فيه لو أ ل ف شخص في الجغرافيا وقال أ ن ا أ س م ي ج ه ة الشمال جنوب أ و ج ه ة الجنوب شمال نقول هذا يخالف ما عليه الفن و و يغير من الواقع نعم إن الواقع قال فوق الواقع ويغير وكذلك لو قال إن السماء تحت والأرض فوق هذا يخالف الواقع ويشاحح يخالف عليه السماء يخالف هذا هذا فيه ما تحت ولو بين في مقدمه مصطلحه لكن لو ترك الشمال في على جهته والجنوب على جهته وخالف في وضع ا ل خ ا ر ط ة فقلبها فجعل الشمال فوق والجنوب تحت جعل الشمال تحت والجنوب فوق نقول مشاحة في لأن هذا لا يخالف من الواقع لهم الاصطلاح لا يخالف على كل حال ال ال الاصطلاح المخالف هذا مشاحة شيء في لما تقرر في علم من العلوم وعند أ ه ل ي و د ر ج و ا عليه بحيث لا يعرف بل تتغير فيه ا ل أ ح ك ا م ا ل م ر ت ب ة عليه ف إ ن هذا يشاحح فيه ولذا لما اصطلح البغوي في المصابيح اصطلح لنفسه أن يسمي ما خرج في الصحيحين الصحاح وما, سمي وما خرج في السنن الأربعة الحسان لنفسه أن في في يسمي خرج خرج والبغوي إ ذ قسم المصابح إ ل ى الصحاح والحسان جانحه أ ن الحسان ما رواه في السنن رد عليه إ ذ بها غير الحسن فهو في وفيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف ومقتضى لذلك أن نحكم على الضعيف عليه عليه لأنه كلها بأنها بأنه والناس يقولون ومقتضى اصطلاح لماذا الاصطلاح لا مشاعة الاصطلاح أحاديث السنن حسان الصحيح الحسن على ذلك على يحكم نحكم يرد يرد أن حسن و أ ن نحكم على الصحيح ب أ ن ه حسن فهذا فيه مخالفه لما تقرر في علم الحديث فيرد عليه ويشاحح فيه ه هذه فمثل القاعدة تحتاج إلى شيء من التقييد من أحسن ولا تقبل بإطلاقها إليكم ضابط نفرق به إ ذ ا تعددت الحقائق ا ل ش ر ع ي ة أ و الحقائق ا ل ل غ و ي ة ح ق ي ق ة لا يوجد ضابط بحيث تندرج فيه جميع الصور إ ل ا وجود اللفظ في ا ل ل غ ة يطلق على أ ك ث ر من ح ق ي ق ة ووجود اللفظ في النصوص يطلق على أ ك ث ر من ح ق ي ق ة وجود اللفظ في ا ل ل غ ة يطلق على أ ك ث ر من ح ق ي ق ة يكون له ح ي ن إ ذ ن أ ك ث ر من ح ق ي ق ة ل غ و ي ة ووجود اللفظ في النص الشرعي يطلق على أ ك ث ر من ح ق ي ق ة يدل على أ ن له أ ك ث ر من ح ق ي ق ة ش ر ع ي ة مثال ذلك、نعم. مثال ذلك في النصوص الشرعيه ة المفلس المفلس جاء ا ل إ ط ق بإزاء من ديونه تزيد ع لا ى م و و ج د ت ه ف م ما ن وجد ل ه فهو أحق به عند نعم قد رجل أفلس أحق من, من وجد ماله عند رجل قد أ ف ل س ف أ ح ق به هذا المفلس في باب الحجر والتفليس هذه ح ق ي ق ة ش ر ع ي ة ف إ ذ ا سئل عن المفلس في هذا الباب يكون جوابه بهذه الحقيقه ة والنبي ل ي ع الصلاة والسلام سئل عن المفلس فقالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع قال لا المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال سئل له من درهم من عن يأتي وياتي وضرب ق د شَتَمَ هَذَا و هذا واكل مال هذا ووقع ف ي الى آ خ ر ه فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فاذا فنيت حسناته وبقي من غرمائه من بقي اخذ من سيئاتهم فألقي ووضعت عليه فالقي في النار هذا مفلس وحقيقة شرعية في المفلس نعم حقيقة أطلقت قبل الشارع والأولى حقيقة شرعية الشارع لأنها من وليس ا أ و ل ى ح ق ق حقيقة ة شرعية شرعية أكثر فله ل من ن و ب ا ب ة اللغوية وقد يوجد أيضا في العرفية حقيقة للحقائق الحقائق إطلاق اللفظ على وقد أيضا يوجد وليس في أكثر من حقيقة وليس هناك ضابط إ ل ا مجرد وجود الاستعمال لهذا اللفظ في أ ك ث ر من ح ق ي ق ة سواء كان في مفردات ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة أو في الإطلاقات العرفية أو أ النصوص في العرفية في الشرعية الإطلاقات ح س ن ا ل ل ل ه إ يسال ك م بما قلتم ونفع هذا ئ أيضا يسأل عن معنى قوله تعالى وهديناه النجدين في تفسير القرطبي قال يعني الطريقين هديناه يعني النجدين يعني الطريقين بالهداية هنا هداية والمراد والإرشاد قال دللناه هنا الدلالة والمراد بالطريقين طريق الخير وطريق الشر أ ي بيناهما له بما أ ر س ل ن ا ه من الرسل والنجد الطريق في ارتفاع وهذا قول ابن عباس ابن مسعود وغيرهما وروا وسلم يقول ونجد الله عليه وسلم كان يقول يا أيها هن ذكر ابن عباس ابن قتادة قال لنا النبي كان يا الناس إنما هن نجد نجد الخير ونجد الشر فلما صلى أن نجد نجعل نجد الشر أ ح ب إ ل ي ك من نجد الخير قال ذكر لنا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ي ر و ي قتاده من التابعين فهو فيه فالذاكر لأنه لم يدرك النبي عليه أنه مبهم لأنه لكنه مبهم والسلام أو نقول إنه موصول راو مذكور مرسل لم يدرك ذكر النبي الصلاة قال لنا وروي ع على ضعيف ل كل حال على الاحتمالين ى هو و عن ع ي كلمه قال النجدان ي الثديان الطفل ن ن الثديان يعني ج د ا ا ل أ و ل ما يولد يدل ويعرف مكان الثدي ويلتقمه ويرضع من ويرتضع ض ع و ي ر من أمه وقول سعيد بن امه ل س عباس ي وروي وعلي رضي كالطريقين لحياة ب ابن والضحاك الولد الله عنهما لأنهما كالطريقين لحياة الولد ورزقه عن أ ح سلام ن ا ل إليكم ه م ونفع ب ق ل ت هذا أيضا سائل يقول شيخنا الكريم السلام يقول عليكم و ر ح م ة الله وبركاته صليت مع ا ل إ م ا م و أ ح س س ت بخروج الريح حين سلمت بعده أ و مع ا ل إ م ا م فهل صلاتي هذه ص ح ي ح ة أ و تلزموني ا ل إ ع ا د ة هذا الذي صلى مع ا ل إ م ا م و أ ح س بخروج الريح حين سلم ف إ ن كان خروج الريح منه مع التسليم قبل تمامه والتسليم ركن من أ ر ك اركان ن لأن الصلاة فصلاته لم تتم لأن التسليم لا سيما التسليمها لم الأولى تتم ن من أ ر ك الصلاه ة فإن فعلى كان تمت التسليمة الأولى ا تمت م قول ل ج و ر الذين ي ك ت فصلاته و ويرون ن أن الثانية سنة بها صحيحة و ع لم ى قول ن أن يرى ا ل تتم س ل ي م ي والثانية ن الأولى ا ل ك ه ا ركن كما هو معروف عند ا ل ح ن ا ب ل ة ف إ ن ه إ ذ ا خرجت منه الريح قبل تمام التسليمه الثانيه ف إ ن ه يعيد صلاته ومجرد ا ل إ ح س ا س بخروج الريح والمصلي في صلاته لا يكفي لقطعها حتى يسمع صوتا أو صلاته لا لقطعها ريحا لأن الشيطان يتلاعب بمقاعد لأن يسمع آدم في يكفي يجد بني حتى أحسن انا ل ل إليكم يقول ه أ أ ب و أ ع ي ش مع أ ب ن ا ئ ي ولله الحمد والمنه و أ ح ي ا ن ا أ غ ض ب عليهم بسبب ك ث ر ة مشاكلهم و إ ز ع ا ج ه م لي ولامهم أ م م ه ومن شدة ل غ ض ض ب ب أ ر ه أحيانا على و و ج ه فما وكيف حكم عملي هذا وكيف يكون تأديبهم وجزاكم مع هذا الله خيرا هذا الأب الذي يعيش مع أبنائه يكون يعيش ويغضب عليهم أ ح ي ا ن ا هو لا بد أ ن يوجد من ا ل أ و ل ا د ما يكون سببا لغضب الوالدين لا سيما الصغار منهم ه مصالحهم ولم يدركوا ما أوجب الله عليهم هؤلاء م لم ولم ما من احترام、الوالدين. فمثل من والتمرين م الذين يدركوا يدركوا الوالدين الصغار يحتاجون إلى شيء من التأديب إلى ل ل شيء أوجب ص ح ت ولا مانع من ضربهم الضرب الذي لا يضر بهم غير المبرح الذي يردعهم المبرح وينجب ل ا ض ر بهم و ي أ ن ي ت ق الوجه لأنه يقول أضربهم أحياناً على وجوههم لان أ أضربهم أ ن ه يقول ي ح ا على لأن وجوههم ضرب الوجه حرام وجاء النهي عن ضرب الوجه حال بما الوجه الظهر اليد الرجل ما على كل محل ذلك لكن ويضربهم هو أو أو أو يؤدبهم أشبه في غير يتق من من الوجه لكن... حتى الدابه لا تضرب على وجهها البعض شيخ قد يكثر ويسرف في الضرب بما لا, يأتي به يعني لا يحصل بذلك النتيجه التي يرجوها الصلاة والسلام كان رحيما رفيقا ر ي ق ق وقد ا ل ر ف ما خ ل يقسو شيء إلا ا ن عليهم ب ك احيانا ل هؤلاء الأطفال يعاملهم ل ط ب ب بين بما ي ي ص أحوالهم وقد ق ص عليهم ي أ ح إ ذ ا تطلب ا ل أ م ر ذلك فليس ا ل أ س ل و ب اللين ينفع في جميع المواقف ولا الشده و ا ل ف ض ا ض ة تنفع في جميع المواقف لكن يكون ا ل أ ص ل هو الرفق ثم بعد ذلك قد يزيد في أدبهم إ ذ ادبهم اقتضت المصلحة ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا سأل أيضا هل يؤمر الصبي الذي لم يميز وينبه على خطأ خطأه في المأكل والمشرب ونحوها ا يقول ذلك إليكم سأل هل لم على ل يؤمر يميز من أحسن خطأه أ وينبه في الصبي الذي لا يميز ولا يميز ي ف م ا ا ل ل ك بحيث يمتثل ما يؤمر به حقيقة أ م ر ه شبه عبث ل أ ن ه لو امتثل وفهم الكلام صار مميزا لكن إ ذ ا كان يفهم بعض الشيء دون بعض فمثل هذا يلاحظ فيما يفهم ولا يشق عليه بما لا يفهم بحيث يكلف بما ما بحيث يلاحظ ولا عليه لا لا هذا يشق يطيق المقصود أ ن ه إ ذ ا ميز وفهم الكلام، فهم السؤال ك ل ل ا ا م فهم ورد الجواب وامتثل ما يؤمر به وينهى عنه هذا مميز و أ م ا قبل التمييز ف إ ن تكليفه بمثل هذا فيه مشقه ة ع ل ي و عليه ى غ ر دون جدوى لكن إذا ميز ويكفي ولذلك لكن أن يعتنى بالطفل من بالطفل التمييز ولذلك لا يؤمر بالصلاة قبل إذا ميز يؤمر سبع سنين مع أ ن أ ه ل العلم يختلفون في سن التمييز فالمحدثون يجعلون الحد الفاصل ل ص ح ة ر و ا ي ة الصبي بالخمس سنين فإذا في ذلك ذلك الخمس وتصحوا روايته بالسبع المقصود بلغ قبل جعلوهم يقول يقول المعول على ميزة ومنهم من ومنهم من حديث أن محمود بن الربيع حين عقل ا ل م ج ة من النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام البخاري وهو في صحيح ابن ل خ ا ا ر ي وهو ب خمس سنين ولكن ه و و ابنه سنين خمس التمييز العام لجميع ا ل أ ط ف ا ل في فهو تكليف فلا النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمر الصبي بالصلاة وهو ابن سبع سنين ويضرب عليها عليه عليه الغالب السبع الصلاة والسلام بالصلاة ابنه وأما ولذلك لعشر قبل ذلك عليه عليه على أهله سبع هو وهو ومشقة أمر أن يؤمر حتى يبلغ هذا السن أ و على ا ل أ ق ل يفهم إ ذ ا وجه و ي أ ت م ر إ ذ ا أ م ر وينتهي إ ذ ا نهي أ م ا قبل ذلك ف أ م ر ه ونهيه عبث ما لم يقدم على شيء يضره لا يقدم على يقال له ولو لم ما إنما عما دائما يقدم شيء يضره ويترك يقال ما ميز له. إنما يكف ويحجز ما يضره ولو لم يميز قول النبي صلى الله عليه وسلم للصبي سم ي الله وكل بيمينك وكل مما يليك شيخ ذلك هذا هذا الذي هذا على لأنه لا إلا الله إليكم هذا السائل يقول ما درجته هذا الحديث الذي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل هذا الخبر بعبارات أنه أحسن ينسب يفهم خاطبه يفهمها وصدقه مميز في ما ما درجة وقر رواه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد والديلمي في مسند الفردوس ولكنه لا يثبت, لا يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام والمشهور من مشهور من إليكم السلام عليكم ورحمة البصري البصري وبركاته قول قول يقول الأول عليه يعني بعد النبي الصلاة الحسن الحسن الله هذا السائل سؤالان الله إلى لدي أنه أنه أحسن س ؤ ا ل الاول هو يقول ما المراد بقول متفق عليه عند ابن ت ي م ي ة والسؤال الثاني ما ا ل أ ه م ا ل ب د ا ي ة بمتون ا ل ع ق ي د ة أم متون ام ل ولو ل ح د ي ث ت ت ف ض بذكر بعض متون ا ل ف ق ه السهلة التي ت ح ف ظ ل ل م ب ت د ئ ي ن عند المراد عامة العلم ما اتفق بقول عليه أهل عليه البخاري ومسلم متفق صحيحيهما في و أ م ا ابن ت ي م ي ة ف إ ن كان المراد به شيخ ا ل إ س ل ا م فاصطلاحه مع الجمهور متفق عليه عند البخاري و م م س ل و إ ن كان المراد به الجد أبو البركات في, في ا ل م ن ط ق ة فإنه يضيف ف إلى الإمام البخاري ومسلم ل ا أحمد م ت ف ق عليه عنده ما رواه ومسلم وأحمد وعند عامة أهل العلم عليه عليه البخاري ومسلم أهل المتفق رواه وأحمد ما ما اتفق البخاري ومسلم إ ذ اذا كان صحابي واحد من طريق إ كان من طريق صحابي واحد, واحد. ويقول في سؤاله الثاني ما ا ل أ ه م ا ل ب د ا ي ة بمتون العقيده ة العقيدة أم أن متون الحديث لا شك ي ام ل ل ولكن لو أ ص تواكبت و ت ا ز ن ت البداية ا ل ب متون ا ل ح د ي ن من طلاب العلم في الفنون التي تهمهم في هذه السن ك ا ل ع ق ي د ة والحديث والفقه والتجويد وما يمكن أ خ ذ ه من كتاب الله جل وعلا وحفظ سنه ة ر س و ل عليه العلم على الصلاة والسلام المبتدئين أهل المبتدئون فيما يناسب سن المبتدئين وكتب أهل العلم على طبقات مرتبة وكتب سن لهم كتب تناسبهم تناسب مستواهم العقلي وتناسب حفظهم وفهمهم ثم إ ذ ا أ ن ه و ا هذه المتون في الفنون انتقلوا إلى كتب الطبقة الثانية، الى ط ب ق ة الثانية ل إ كتب ا ل ط ب ق ة الثانيه ة و ي اللي كتب كتب ذلك كتب الطبقة بعد الطبقة أعلى وأوسع من كتب الطبقة الأولى ثم بعد ذلك إلى كتب الثالثة من ثم هم ا ل أ و ل ى ا ل م ت د و ن الثاني ة المتوسطون ا ل ث ا ل ث ة المتقدمون من طلاب العلم وبعد ذلك ي أ ت ي طالب علم منتهي م و العلم أشبه ذ ك الذي يتأهل للتدريس والفتية والقضاء فيما يتأهل للتدريس ب د أحسن ا ل ل ه إ ي ك ونفع、بمعارفين. بعض ا ل م ت و ن في س ؤ ا ل ه ي ق وما ل بعض و اشبه ا ل ت ا ل ك ا ل إ م ا م الموفق رحمه الله أ ل ف كتبه ا ل أ ر ب ع ه وجعلها م ت د ر ج ة ف أ ل ف ا ل ع م د ة وجعلها للمبتدئين ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني لكن المبتدئين في زماننا ينبغي أن يبدأوا قبل العمدة بشيء أن بمتنئ قبل أسهل العمدة أسهل منها. مثل الشيء. يعني مثل منهج ا مثل م ن ه السالكين للشيخ ابن سعدي و م ث ل أ د ا ب ا ل م ش ي إلى الى ص ل لشيخ الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله الجميع وهكذا. أسأل الله ل ا وهكذا تبارك ا ة محمد رحمه عبد ع ت إن ي ع ل م الصلاه ما بما ينفعنا ينفعنا وإن ع م كريم ن إنه ا جواد و ى ل ل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آله محمد وصحبه